بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم اذي يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 وما جعلنا أصحابا ل إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يُطَابَ الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يُطَابَ الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم نرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة